بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السبعون من التذكرة وقال مالك بن دينار كان لي أحزاب أقرأها كل ليلة فنمت ذات ليلة فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة فقالت أتحسن أن تقرأ فقلت نعم فدفعت إلي الوقعة فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن وريع يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله سبحانه وتعالى ستين عاما قال رأيتك كان ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر حافته شجر اللؤلؤ ونبت من قضبان الذهب فإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد سبحان المسبح بكل لسان سبحان الموجود بكل مكان سبحان الدائم في كل زمان سبحان سبحانه قال فقلت من أنتن قلن خلق من خلق الله سبحانه قلت وما تصنعنا هنا وما تصنعنا هنا فقلن يناجون رب العالمين لحقهم وتسري هموم القوم والناس نوموا وعيد من عند قال فقلت من أنتن قلن خلق من خلق الله سبحانه قلت وما تصنعنا هنا فقلن يناجون رب العالمين لحقهم وتسري هموم القوم والناس نوام ذرانا اله الناس رب محمد لقوم على الاقدام بالليل قوم فقلت بخ بخ له من هؤلاء لقد أقر الله اعينهم فقل أما تعرفهم فقلت والله ما اعرفهم قلنا هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب السهر باب في الحور العين ومن أي شيء خلق روى الترمذي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل عن الحور العين من أي شيء خلق فقال من ثلاثة أشياء أسفلهن من المسك وأوسطهن من العنبر وأعلاهن من الكافور وشعورهن وحواجبهن سواد خط من نور وروي عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال سألت جبريل عليه السلام فقلت أخبرني كيف يخلق الله الحور العين فقال لي يا محمد يخلقهن الله من قضبان العنبر والزعفران مضروبات عليهن, عليهن الخيام مضربات عليهن الخيام أول ما يخلق الله منهن نهدى نهدم من مسك اذفر أبيض عليه يلتام البدن وروي عن ابن عباس أنه قال خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفر ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان إذا أقبلت يتلألأ وجهها نورا ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا وإذا أقبلت يرى كبدها من رقة ثيابها وجلدها وفي رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر ولكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي هذا ثواب الأولياء جزاء بما كانوا يعملون باب إذا بتكر وجل امرأة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة ابن وهب عمالك عم أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما امراه الزبير بن العوام كانت تخرج عليه حين عتب في ذلك قال وغضب عليها وعلى ضرتها فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا وكانت الضروة احسن اتقاءا وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبي بكر فقال لها أي بنيه اصبري فإن الزبير رجل صالح ولعله أي يكون زوجك في الجنة وقد بلغني أن الرجل إذا بتكر بالمرأة تزوجها في الجنة قال أبو بكر بن العربي هذا حديث غريب ذكره في إحكام القرآن له فإذا كانت المرأة ذات أزواج فقيل إن مات عنها من الأزواج أخراهن له قال حذيفة لمرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا في الحاشية واحد بخن بخن كلمة استحسان تعبر عن الإعجاب والفقرة أتابع وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت سمعت أب الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال المرأة لآخر أزواجها في الجنة وقال لي إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي وذكر أبو بكر النجاد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا سنان بن هارون عن حميد عن انس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون للأول أو للآخر قال لأحسنهما خلقا كان معها يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وقيل انها تخير إذا كانت ذات أزواج باب ما جاء في أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحا حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص ولا نوم مسلم عن جابر, بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد وفي رواية والتكبير كما يلهمون النفس الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال يعطى قوة مئة وفي الباب عن زيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وذكر الدارمي في مسنده عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة فقال رجل من اليهود إن الذي يأكل ويشرب يكون منه الحاجة قال ثم يفيض من جلده عرقه فإذا بطنه قد ضمر في الحاشية واحد ضعيف رواه, رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع اثنان ضعيف جدا وأظنه, وأظنه موضوع الطبراني والبزار كما في المجمع وفيه عبيد الله ابن اسحاقه متروك ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح الترمذي وقال حديث حديث حسن صحيح خمسة صحيح الدارمي متابع وذكر المخرمي عبد الله بن أيوب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن زيد بن عن زيد بن الجواري وهو زيد بن, زيد بن عمي عن ابن عباس قال قلنا يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا قال إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغدات الواحدة إلى مئة عذراء وخرجه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قيل يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة قال إي والذي نفسي بيده إن الرجل يفضي في اليوم الواحد إلى مئة عذراء وخرجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبتارا وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك اختوا بالشراب الطهور فاشربون فتضمر لذلك بطونهم وتفيض عرقا من جلودهم اطيب من ريح المسك ثم قرأ شرابا طهورا عيد ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن عن ابي قلابة قال يؤتون بالطعام الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر لذلك بطونهم وتفيض عرقا من جلودهم أطيب من ريح المسك ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرابا طهورا أبو محمد الدارمي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله اثنتين وسبعين زوجة اثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها قبل أي شهي وله ذكر لا يمتني قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار يعني رجال دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت مرأة فرعون وروي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل تمس أهل الجنة أزواجهم فقال نعم بذكر الله يمل وفرج الله يحفى وشهوة الله تنقطع والله سبحانه وتعالى أعلم الدار القطني عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة قال لا النوم أخ الموت والجنة لا موت فيها والله تعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف أبو يعلا كما في المجمع وفيه زيد بن أبي الحواري وهو ضعيف اثنان حسن رواه البزار كما في المجمع ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ثواب ثقة غير محمد بن ثواب ثقة ثلاثة موضوع رواه البزار والطبراني في الصغير كما في المجمع وفيه معل بن عبد الرحمن الواسطي كذاب أعيد في الحاشية من وقم اثنين اثنان حسن رواه البزار كما رواه البزار كما في المجمع ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ثواب ثقة ثلاثة موضوع رواه البزار والطبراني في الصغير كما في المجمع وفيه معل بن عبد الرحمن الواسطي كذاب أربعة ضعيف جدا في إسناده ابن المبارك في زوائد الزهد خمسة ضعيف جدا ابن ماجه ستة ضعيف الطبراني في الكبير والبزار في المطالب والمجمع سبعة حسن ابن المبارك في زوائد الزهد والهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح وتابع باب المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة الترمذي عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي قال حديث حسن غريب أخرجه ابن ماجه وقال في ساعة واحدة في الجنة قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد وهكذا يروى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي وقال محمد قال ابن وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي هذا أبدا وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد والله تعالى أعلم باب ما جاء أن كل ما في الجنة دائم لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد مسلم عن أبي, مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ينادي مناد أن لكم ان تصحوا فلا تثقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا اعيد ينادي مناد أن لكم ان تصحوا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن لكم هو الصحيح ليس كما في المطبوع أمامي والله تعالى أعلم وأن هي بكسر النون تصبح إن هو الصحيح ينادي مناد إن لكم أم تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا ابدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه والصحيح ليس كما في المطبوع أمامي والصحيح ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه والله تعالى أعلم وقد تقدم قول الحور العين نحن الخالدات فلا نبيد في الحاشية واحد صحيح الترمذي وابن ماجه اثنان صحيح سبق تخريجه انظر الحديث قبل السابق ثلاثة صحيح مسلم اربع صحيح مسلم واحمد أتابع باب ما جاء ان المرأة من اهل الجنة ترى زوجها من اهل الدنيا في الدنيا ابن وهب قال وحدثنا ابن زيد قال يقال للمرأة من اهل الجنة وهي في السماء اتحبين ان نريك زوجك من أهل الدنيا فتقول نعم فيكشف لها عن الحجب ويفتح, له ويفتح الأبواب أو تفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه وتعاهده بالنظر حتى تستبطئ قدومه وتشتاق إليه كما تشتاق المرأة إلى زوجها الغائب, الغائب عنها ولعله يكون بينه وبين زوجته في الدنيا ما يكون بين النساء وزوجهن. من مكالمة أو مخاصمة فتغضبه زوجته التي في الدنيا فيشق ذلك عليها وتقول ويحك دعيه ويحك دعيه من شرك إنما هو معك ليالي قلائل أخرجه الترمذي بمعناه عن معاذ بن جبل قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك, يوشك أي يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث غريب خرجه ابن ماجة أيضا باب ما جاء في طير الجنة وخيلها وابلها الترمذي عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ملك وثر قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها فيه طير أعناقها كأعناق الجرز فقال عمر إن هذه لناعمة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكلتها أنعم منها قال هذا حديث حسن وخرجه الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في الجنة طيرا مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي الله فيقول أحدها يا ولي الله رعيت في مروج الجنة تحت العرش شربت من عيون التسنيم فكل مني ولا أعيد فكل مني لا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخرو بين يديه على الوان مختلفة، فيأكل منهما اراد فإذا شبع تجمع عظام الطير، فيطير يرعى في الجنة حيث شاء. فقال عمر يا نبي الله إنها لناعمة، قال أكلتها نعم منها أو كما قال. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل قال إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك حيث شئت إلا فعلت قال وساله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل قال فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال إن يدخلك الله الجنة لك فيها مشتهت نفسك ولذت عينك وخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله, فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة وفي الحاشية واحد في الحاشية واحد حسان الترمذي وابن معجة وأحمد اثنان صحيح الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثلاث ضعيف الدر المنثور أربع ضعيف الترمذي فيه عبد الرحمن بن سابق كثير الإرسال خمسة صحيح مسلم أتابع وذكر ابن وهب قال حدثنا ابن زيد قال كان الحسن البصري يذكر عر الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة من منزله الذي يركب في ألف ألف من خدمه من الولدان المخلدين على خيل مياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب اقرأوا ان شئتم وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وذكر ابن المبارك عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن من نعيم أهل الجنة أنهم لا يتزاورون على المطايا والنجب وأنهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجه ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى يمته حيث شاء الله وذكر الحديث وعن عن ابن عباس أنه ذكر مراكبهم ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وحكي عن عبد الله بن المبارك خرج إلى غزو فرأى رجلا حزينا قد مات فرسه فبقي محزونا فقال له يعني إياه فقال له بعني إياه بأربعمائة درهم، ففعل الرجل ذلك، أيباعه باعه لا، فرأى من ليلته في المنام كأن القيامة قد قامت، وفرسه في الجنة، وخلفه سبعمئة فرس، فأراد أن يأخذه فنوديا أن دعه، فإنه لابن المبارك، وكان وقد كان لك بالأمس، فلما أصبح جاء إليه وطلب الإقالة. فقال له ولم قال فقص عليه القصة فقال له اذهب فما رأيته في المنام رأيناه في اليقظة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الحكاية صحيحة لأنها في معنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود كما ذكرناه باب ما جاء أن الحناء سيد ريحان الجنة وأن الجنة حفت بالريحان ابن المبارك أنبأنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد, الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال الحناء سيد ريحان الجنة وأن فيها من عناق الخيل وأن فيها من عناق الخيل وكرائم النجائب يركبها أهلها وقد تقدم عن أبي هريرة موقوفا أن شجرة طوبة تنفتق عن النجائب والثياب مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف فاعلمه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين